الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب ونحن نلاحظ ان العالم الذي نعيش فيه تشيع في نفوس افراده القلق والحيرة فهو يفتقد السعادة لانه يفتقد الامن الداخلي والامن الخارجي وهو في حاجة الى نهج جديد يحقق ما يفتقده ويجعله يحس بالاطمئنان وهذا مجال الاسلام وهذه رسالة المسلمين ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آل عمران الرابعة والمئة وما هذا فإن الدعوة إلى الخير لا بد وأن يؤمن بها الداعون إليها إيماناً عملياً كما تدعو إليه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون الصف الثانية وإلا كانت النتيجة عكسية كما أن أسلوب الدعوة لابد وان يكون محببا للناس وليس من قبيل المصادفات أن يثني الله تعالى على رسوله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم القلم الرابعة وفي ايه أخرى يبين له سبب التفاف الناس حوله ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك آل عمران الخامسة عشرة فلو حدثت الدعوة الى الاسلام بطريقة غير محببة للناس فانها لن تشيع في نفوس الناس حبهم للخير بل قد تحدث دوافع سلبية تؤدي الى النفور من هذه الدعوة وهذا ما حدث في كثير من الاوقات وفي كثير من الاماكن وقد لاحظ المستشرق الفرنسي ادوارد نوفتي مدير جامعة جنيف، الصفات الموجودة في المسلمين والتي هي من خصائص التربية الاسلامية فقال الإسلام ينتشر بوساطة المسلمين أنفسهم فالمسلم على وجه العمون مؤمن قوي العقيدة وتلك خاصية من خصائص الدين الإسلامي أي يستحوذ على نفس المؤمن بكليته وجزئيته وقد جاء الوقت الذي أحسسنا فيه بحاجتنا وحاجة العالم إلى الإسلام وأسلوب التربية على المبادئ الإسلامية هذا هو الاسلوب الامثل لتحقيق رسالتنا نحو انفسنا ونحو هذا العالم الحائر فهل نحن فاعلون منهج التربية في الاسلام رسم الاسلام للتربيه منهجا متكاملا يتناول الانسان من جميع نواحيه بحيث لو طبق تطبيقا سليما لخرج للمجتمع الاسلامي المسلم المتكامل السوي الذي يستطيع يحقق هدف الاسلام من التربية ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان فهو أعلم باحتياجاته الجسمية والنفسية والاجتماعية وهو الذي أرسل رسوله الكريم بمنهج التربية المتكامل الذي عني بجسم المسلم كما عني بروحه وعقله مرايا في كل ذلك استعداداته وخصائصه واحتياجاته والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون خليفة له في الأرض يقوم بتعميرها ونشر الأمن والعدل والسلام فيها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة البقرة الثلاثون ولذلك فقد كان أساس التربية الإسلامية دوام صلة المسلم بالله سبحانه وتعالى وكان المسلم القريب إلى الله ليس هو صاحب المال ولا صاحب المنصب بل كان هو الذي يسير على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات الثالثة عشرة والإنسان من الماديات والمعنويات واستخدام الإنسان لطاقاته كلها يحدث توازنا بين مادياته ومعنوياته ذلك لأن طغيان ناحية على ناحية يحدث أنواع من الشذوذ على النحو الذي نراه في المجتمعات الحديثة فالتربية المتوازنة من الخصائص الواضحة في منهج التربية الاسلامية ولقد عني الاسلام بالطفل المسلم عناية كبيرة من قبل ان ولد، وذلك باداد البيئة المناسبة التي يتكون فيها ويتربى بين احضانها تلك هي البيئة التي تعنا به وتهيئه ليكون فردا سويا قائما بواجبه نحو نفسه ونحو اسرته ونحو مجتمعه ونحو البشرية كلها ونحو ربه الذي خلقه وبذلك يستشعر الرضا والسعادة فاشترت في اختيار الوالدين الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوج إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وقال في اختيار الزوجة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تاربت يدك في هذه البيئة الصالحة ينشأ الطفل ويتربى على الأساس الذي رسمه الإسلام يتربى جسمه وتتربى روحه ويتربى عقله تربية الجسم في الإسلام لكي يؤدي المسلم وظيفته في هذه الحياة لابد أن تكون صحته سليمة وعضلاته قوية وحواسه تؤدي وظيفتها على أكمل الوجوه بحيث يؤدي كل عضو من أعضاء الجسم وظيفته وبحيث يكون هناك تناسق بين ذلك كله وإلا فما فائدة الحواس إذا لم ينتفع الإنسان بها الانتفاع السليم الذي يميزه عن غيره من الكائنات ما فائدة العين إذا كانت لا ترى الحقائق التي أمامها وما فائدة الأذن إذا كانت لا تسمع ما يعود عليها بالفائدة في الدنيا والآخرة ولذلك نعى القرآن الكريم على هؤلاء الذين لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يرون بها وقال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل والإسلام يريد أجساما قوية يمكن أن تؤدي واجبها في المجتمع الإسلامي ولذلك كان المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا فقد أباح الطعام وبيّن المنهج الذي يسير عليه المسلم في هذا بحيث يستفيد الجسم منه الفائدة الكاملة وبحيث لا يزيد عن حاجته فينتج منه الضرر فالغذاء وسيلة لا غاية وسيلة تنبه المسلمين إلى العناية بالأساليب التي تقوي الجسم وتهيئ المسلم لرسالته كالسباحة والمصارعة والفروسية وطلب أن يتعود الإنسان الخشونة اخشوشنه فإن النعيم لا يدوم كما أن الإسلام يريد أيضا ذرية صالحة تؤدي رسالتها في هذه الحياة فنظم الجنس لتكون ممارسته في الحدود التي رسمها الإسلام حتى يضمن النظافة والاعتدال ذلك لأن الإنسان أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى وقد كرمه ربه فبين له كيف يرتقي بطاقاته كلها ويوفرها لأداء رسالته في هذه الحياة وعمل على حفظها من الهبوط والانطلاق في ملذات الحياة فإن ذلك يستنفذ الطاقة ولا يترك رصيدا للقوة التي يؤدي بها المسلم رسالته في هذه الحياة ومن هنا فقد عمل الإسلام على تربية القوة الضابطة في المسلم وتنميتها منذ الصغر والصيام مثل واضح لوسيلة من وسائل الضبط التربوية التي شرعها الإسلام فالمسلم الذي يمتنع مختارا عن كثير من لذائذ الحياة المباحة التي تعودها فإنه يتعود على الارتفاع على رغبات نفسه فيحقق بذلك كيانه وقوته وذاته ولا يصبح إنسانا بغير قوة أو إرادة أو يفقد كيانه في ناحية من النواحي التي لا يستطيع أن يتغلب فيها على نفسه وذلك ما لا يرضاه الإسلام للفرد من أفراده والإسلام لا يترك قلب المسلم يعيش في فراغ بل يربطه بالله سبحانه وتعالى وذلك بمراقبته في كل عمل من أعمال يربطه بتقواه التي يتسع معناها فتشمل كل شيء يقوم الإنسان بعمله كما يربطه باليوم الآخر الذي فيه الجزاء الأوفى ذلك لأن الإنسان إذا أحس بأن الحياة الدنيا هي الفرصة الوحيدة له انطلق ينهل من لذائذها قبل فوات الأوان وإلا فإنه قد خسر بذلك كل شيء لكن الإسلام بين للناس أن الحياة الدنيا فانية وأن متاعها قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا النساء السابعة والسبعون تربية الروح فعنى الإسلام بالتربيه الروحية عن طريق التعرف على الله سبحانه وتعالى والاتصال به لتحقيق هدف الإنسان في الأرض فالله خلق الجن والإنس لعبادته والطريق الذي رسمه الإسلام كله عبادة عبادة لا تكون مظهرا لمظاهر الحياة بل لابد أن تكون عميقة ذات أثر واضح في حياة الإنسان وفي سلوكه فتكون قائمة على أساس إيجاد الصلة القوية بين القلب البشري وبين الله سبحانه وتعالى قائمة على خطة سلوك وعمل وفكر وشعور بحيث تدفع القلب البشري إلى الرجوع إلى الله في كل لحظة وهذا هو الضمان للمسلم في عقد هذه الصلة وعبادة المسلم معناها يسير في الطريق الذي رسمه الإسلام فالقلب يحمل شحنة قوية من الإيمان والصلة بالله تدفعه إلى العمل الإيجابي الذي يريده الإسلام وكل عمل في حياة المسلم يمكن أن يكون عبادة ما دام قد نوى ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى البخاري فالجهاد عبادة والسعي على العيال عبادة ومساعدة المحتاج عبادة وأذاء الواجب عبادة وحتى الشهوة التي يضعها الإنسان في حلال عبادة والروح هي الطاقة التي يتصل الإنسان بها بالغيب المحجوب عن الحواس ووظيفتها الاتصال بالله سبحانه وتعالى فهي قبس من الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الحجر التاسعة والعشرون وطاقة الروح لذلك كانت أكبر طاقات الإنسان التي تؤثر في سلوك الفرد كما تؤثر في سلوك المجتمع ولذلك فقد عني الإسلام بتربيتها بطريقة فريدة وذلك بعقد الصلة الدائمة بين الروح وبين الله سبحانه وتعالى بحيث يجعل هذه الصلة في كل لحظه وفي كل عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حدود طاقاته وإمكاناته فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الصلة تقتضي أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى والله لا يقبله إلا إذا كان كذلك وهو بذلك يرفع من الضعف البشري للإنسان فيحميه من الانحدار إلى مصاف الحيوانات ويبين له أن الله هو السند الحقيقي له وأنه هو الذي بيده كل شيء وأن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، ولا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا ما حدث للإنسان شيء يكرهه فقد يكون فيه الخير وهو لا يعرف وعليه أن يطمئن إلى ذلك فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا النساء التاسعة عشرة بل إن الشيء الذي يحبه الإنسان قد يكون فيه الشر وعلم ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى الذي يتولى أموره بالعناية والرعاية وهو الذي يختار له الخير ما دام ملتجا إليه وحده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة الآية السادسة عشر بعد المائتين وكل ما يصيب الإنسان بعد ذلك له ثوابه عند الله تعالى حتى الشوكة يشاكها المسلم لها ثوابها وبذلك يستشعر المسلم الرضا الذي يشيع في حياته، ويشيع الأمن وطمأنينة، وهذا ما تفتقده المجتمعات الحديثة، وذلك أسمى ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة. تربية العقل العقل البشري من الطاقات التي أنعم الله بها على الإنسان، ويظهر هذا في قوله تعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الملك الثالثة والعشرون ولقد استطاع الإنسان في العصر الحديث أن يستخدم عقله على نطاق واسع فاكتشف أشياء كثيرة استخدمها استخداما واسعا في المجتمع البشري ولكن تربيته لم تكن متكاملة ولم يكن له رصيد روحي يوجه هذه الطاقة وتلك الاكتشافات إلى الخير ففتنا بما وصل إليه وطغى وتجبر ونتيجة ذلك كله أن البشرية أصبحت تعيش في مشكلات لا نهاية لها فشقي الإنسان بدل أن يسعد وأصبح العقل نقمة على البشرية بدل أن يكون نعمة تنتفع به والإسلام يهدف إلى سعادة الإنسان وإلى إقامة الحياة في الأرض على أساس من الحق والعدل فعمل على إصلاح القلب البشري ووجه الطاقة العقلية إلى التأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون المؤمنون الخامسه عشره بعد المئه كما وجهها الى حكمه التشريع الذي انزله الله ليطبق في الارض ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون البقره التاسعه والسبعون والمائه وطلب من المسلمين أن يكون إحقاق الحق بالنسبة للناس جميعا حتى تستقر النفوس وتهدأ القلوب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل النساء الثامنة والخمسون ولكي يكون لهذا المنهج فاعليته واستمراره فقد جعل الإسلام كل فرد في هذا المجتمع مسؤولا عن المحافظة عليه في حدود إمكاناته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذه المسئولية ليست مسئولية سلبية بل هي ايجابية فالنصيحة مطلوبة والدين مصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان بل ان هذه الامة كانت خير امة اخرجت للناس لانها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن لم تسر على ذا هذا المنهج فإنها ستكون كبني إسرائيل الذين ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والمسلم مطالب بأن يكون مع الطيب ولو كان قليلا وأن يبتعد عن الخبيث ولو كان منتشرا ما إعجاب الناس به لأنه تطور ومن مظاهر التقدم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث المائدة المئة والإسلام يقدر الطاقة العقلية ويدربها ليستخدمها المسلم في الخير وقد وضع لذلك المنهج الصحيح للنظر العقلي فطلب تدبر نواميس الكون وتأمل ما فيها من ضقة وارتباط ولذلك فقد على الإنسان التقليد المطلق الذي لا يستخدم العقل بل قالوا إن وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آذَاءَكُمْ الزخرف 23 لذلك تميز المسلمون بالدقة العلمية في أبحاثهم رغم قلة الإمكانات التي كانت معهم والإسلام يوجه العقل البشرية إلى أن يفتح بصيرته على عوامل التطور الحقيقية في المجتمعات واستخدم طاقاتها الواعية في تدبرها والبحث عن أسبابها ونتائجها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد الحادية عشرة. كما يوجهه إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الملك الخامسة عشرة. والمذهب التجريبي هو في أصله مذهب إسلامي يقول جيب في كتابه الاتجاهات الحديثة في الإسلام أعتقد أنه من المتفق عليه أن الملاحظات التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ولموسة وأنه عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي إلى أوروبا في العصور الوسطى كما يقول بريفولت في كتابه بناء الإنسانية على أصول الحضارة الغربية لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية على العلم الحديث ولكن كانت بطيئة وهذا يميز هذا المنهج إن العلم سار في ظلال العقيدة فلم ينقطع عن الروح ولذلك فلم يوجد بين الدين والعلم فجوة كتلك التي نراها في العالم الغربي وقد رفع الإسلام من شأن العلم والعلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المجادلة الأولى وقد جعل النبي الكريم العلماء ورثة الأنبياء وحث القرآن الكريم العلماء أن يعلموا غيرهم لانتشار تشر العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم التوبة الثانية والعشرون والمئة وهكذا يكون منهج التربية في الإسلام منهجا متكاملا يعنى بتربيه الجسم والروح والعقل حتى لا تطغى ناحية من النواحي وبذلك ينشا المسلم سويا قوي الصلة بالله محققا لرسالته في هذه الحياة فيسعد المسلم ويسعد المجتمع الإسلامي وتسعد البشرية كلها أهداف التربية في الإسلام تمهيد تهدف التربيه الغربيه بكل دولها الى توجيه المواطن الصالح وتعرف التربيه السوفيتيه بعد ذلك بالتعليم البوليتكنيكي لانه التعليم الذي يشبع مطالب الحياه وتعرف التربيه الامريكيه مع ذلك بتعليم المهنه التي يكسب منها الانسان عيشه بينما تهتم التربيه الانجليزيه بالفرد ليكون مهذبا وهو ما يطلقون عليه جنتلمان أما التربية الفرنسية فإنها تهتم بالثقافة العقلية وكسب المعارف النظرية وقد جرى بعض علماء التربية المسلمين على هذا المنوال فقال بعضهم إن هدف التربية الإسلامية الغاية الدينية والغزالي يقول في ذلك كل علم وبال على صاحبه ما لم يرد به وجه الله وما لم تطلب به الآخرة وبعضهم يرى اتخاذ العلم وسيلة للعز والرفعه والحياه بين الناس قال مصعب بن عمير لابنه تعلم العلم فإن كان لك مال كان لك جمال وإن لم, وإن لم يكن لك مال كان لك مآل وقال عبد الملك ابن مروان لبنيه يا بنية تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقه عشتم ويرى بعض ال... ويرى بعضهم أن العلم ينبغي أن يطلب لذاته فإن فيه لذة لا تعدلها لذة قال الزرنوجي في تعليم المتعلم كفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعقل على تحصيل العلم والجحظ يقول لست أطلب العلم طمعا في بلوغ غايته والوقوف على نهايته ولكن لالتماس ما لا يسمح جهله ولا يحسن بالعاقل إلا أن يعلمه وبعضهم يهدف إلى الغرض النفعي يقول ابن سينا وإذا فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته فوجه لطريقته بعد أن يعلم الصبي ان ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنه له مواتية ولكن ما شابه طبعه وناسبه والإسلام جاء بنظام كامل في التربية قائم بذاته شمل جسم الإنسان وعقله وروحه ونظر إلى الفرد وإلى المجتمع وعني بالدنيا والآخرة وأهداف التربية الإسلامية تنبع من طبيعة الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه وجعله خليفة له في الأرض فإذا قلنا إن هدف التربية الإسلامية الدين لم يكن غرضنا من ذلك المعنى الخاص بالشعائر كما نقصد حين نتحدث عن المسيحية مثلا لأن الإسلام جاء للدنيا والآخرة للفرد والمجتمع جاء الإسلام ليسعد الإنسان في نفسه وفي مجتمعه في تناسق مع نظام الكون كله والتناسق لابد أن يكون شاملا في التصور والشعور في العمل والنشاط مع نظام الله في الكون كله وهذا هو الذي يجعله يستطيع أن يؤدي رسالته خليفة لله في الأرض وأن يحقق السعادة والطمأنينة والعدالة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 والتاريخ الاسلامي يحدثنا عن الخليفة المأمون حين مدحه الشاعر بقوله اضحى امام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغل لم يرضى عنه ولم يعتبره مادحا بل قال له ويحك ما زدت على ان جعلتني عجوزا في محرابها ثم وجهه الى الوجهة المثلى في المدح وهي الطريقة التي تتفق مع التربية الاسلاميه فقال له هل لا قلت كما قال جرير في عمر بن عبد العزيز فلا هو في الدين مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله ومن هنا نستطيع أن نقول إن أهدف التربية الإسلامية تنبع من نظرة الإسلام إلى الإنسان التي ترى أن الإنسان سيد هذا الكون وليس عبدا إلا لله الذي خلقه في أحسن تقويم وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل الملائكة تسجد له وجعله خليفة له في الأرض عليه أن يعمرها ويقيم العدل فيها ويعيش سعيدا في مجتمع سعيد وأهم أهداف التربية الإسلامية التحرر الوجداني المطلق وتربية الإنسان الصالح وتربية الجسم والإدراك وتهذيب السلوك التحرر الوجداني المطلق أول هذه الأهداف تحرير الإنسان المطلق بتحرير وجدانه من عبادة غير الله وقد كان الإسلام واضحا في ذلك أشد الوضوح فلم يترك أي شبهة في هذا المجال ولذلك قال النبي الكريم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم آل عمران الثامنة والعشرون وقال له واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان البقرة السادسة والثمانون والمئة. كما يهدف إلى تحرير الإنسان ايضا من عبادة القيم الاجتماعية كالجاه والحسب والنسب. وقالها صريحة قوية ان اكرمكم عند الله اتقاكم الحجرات الثالثة عشرة. ولذلك فقد طلب القرآن الكريم من المسلمين أن يتقوا الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم التغابن السادسة عشرة وإتماما لهذا المنهج جعل الأعمال بالنيات وقد روى الشيخان عن النبي الكريم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولم يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وفي الحديث الشريف أن رجلا سأل النبي الكريم عن الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه الشيخان والنفس الإنسانية قد تذل لشيء داخلي قد تذل لشهواتها والإسلام يبين للناس أن هذه الأشياء زائلة وأنها متاع الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا آل عمران الرابعة عشرة ثم يقول بعد ذلك والله عنده حسن المآب قل افانبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد ال عمران الخامسه عشرة ذلك لان الدنيا عمرها قصير ولا تخرج عن كونها في نظر الاسلام مزرعه للاخره يسير المسلم فيها بالاسلوب الذي رسمه الاسلام امارة الارض وتحقيق خلافة الانسان لله في هذه الحياة اما الاخرة فهي الدار الخالدة دار النعيم ودار جني الثمار وهي الدار التي ينبغي على المسلم ان يحرص على الفوز بها والاسلام يرشد المسلمين الى التواصي بالحق والتواصي بالصبر فان ذلك يساعد على التحرر الوجداني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. سورة العصر. والتواصل بالحق في نظر الإسلام ضرورة اجتماعية. ولا يزال الناس بخير ما تواصلوا وإلا فإنهم في خسران. ذلك لأن النهوض إلى المثل العليا والعمل الصالح عسير والمعوقات كثيرة. منها هوى النفس ومنها منطق المصطحة العامة ومنها تصورات البيئة ومنها طغيان الطغاة والتواصي فيه تذكير وتشجيع وإشعار بعزة المسلم في الهدف والغاية وأنه ليس وحده فما أثقل على الإنسان أن يرى نفسه وحده ومن هنا فقد كان الرجلان من أصحاب الرسول الكريم إذا التقي لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر الله جل شأنه يوصي رسوله بأن صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الكهف التاسعة وهو بهذا يوصي المسلمين جميعا حتى يحققوا رسالتهم والنفس البشرية قد تذل للقمة العيش والله سبحانه وتعالى يبين للمسلم ان رزقه مضمون له وفي السماء رزقكم وما توعدون الذاريات الثانية والعشرون انتهى الوجه الاول